وضل بهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسل إذ أرسلنا إليه مسلم فكذبوهما فعزذنا بثالث فقالوا إننا إليه مرسل قال إلا تتذبون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنره من مرم وليمسنكم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 أتخذ من رجونه آلهة إن يرد من رحمه بظل الله كون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا رب